حياة كلها للمسلمين وغير المسلمين بعطائهم المتميز ده على العمل المتواصل يقولون الحق ولا يخشون في الله لوم تلائم كل في تخصصه هناك متخصصون في الشريعة هناك في الفقه هناك في العقيدة هناك في الفقه المقارن هناك في الاقتصاد هؤلاء ربما ينساهم الناس كثيرا في عالم انشغل الناس فيه بغير ما ما ينبغي ان يشغلوا انفسهم به نحن ننشغل بهؤلاء العلماء نستضيفهم نسعد بهم نحاورهم نناقشهم نعيش معهم لحظات بسيطة ولكنها كبيرة بعطائهم وفي النهاية نكرمهم على قدر استطاعتنا حتى نذكر انفسنا ونذكر غيرنا ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة الجديدة والاستاذ الدكتور حسين حسن شحاتة الاستاذ بجامعة الازهر الشريف وخبير استشاري في المعاملات المالية الشرعية اصنحوا لي في البداية ان اعطيكم نبذة قصيرة عن ضيفي وضيفكم الاساس الدكتور حسين حسن حسين حسين الشحاتة الاساس بجامعة الازار فهو من موليد عام 1939 بمدينة سمنود بمحافظة الغربية وله او حصل على المؤهلات العلمية التالية فهو حاصل على بكالوريوس التجارة من جامعة الاسكندرية في عام 1962 ثم حصل بعد ذلك على درجة الماجستير من جامعة القاهرة في عام 1969 ثم حصل على الدكتوراه او درجة الدكتوراه في الفلسفة او في فلسفة المحاسبة الادارية من جامعة بيرات فورد بدولة في 1976 ضيفي وضيفكم تدرج في المناصب فهو الان يعمل استاذا كما ذكرت لكم بجامعة الازهر وله من المؤلفات خمسة عشرة كتابا في الفكر المحاسبي الاسلامي وخمسة عشر كتابا في الفكر الاقتصادي الاسلامي وعشرة من الكتب في الفكر الإسلامي المتخصص وقد ترجم له العديد من كتبه إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية والإندنوسية والماليزية أعتقد أننا في شوق لأن نستمع إليه ولكن اسمح لي أن أستكمل هذا أيضا هو مستشار مالي وشرعي للمؤسسات المالية والإسلامية ومستشار لمؤسسات وصناديق الزكاة في العالم الاسلامي مستشار لهيئة المحاسبة والمراجعة الاسلامية بدولة البحرين الشقيق عضو الهيئة الشرعية العالمية للزكاة بدولة الكويت عضو جمعية الاقتصاد الاسلامي بمصر عضو المجلس الاعلى لنقابة التجارين. وهو الامين العام لشعبة المحاسبين والمراجعين المزاولين لهذه الخدمة او لهذه المهنة عمل محاسبا قانونيا ومستشارا ماليا وشرعيا للعديد من المؤسسات المالية والاقتصادية الاسلامية وصناديق الزكاة في البلاد الاسلامية وهو عضو في العديد من الجمعيات والمراكز العلمية والاجتماعية والاقتصادية والدعوية ذكرت لكم مؤلفاته ويكفي انه قد ترجم له العديد من الكتب المتخصصة في الاقتصاد الاسلامي ومقارنته بالاقتصاديات الاخرى وقد ترجمت هذه الكتب الى لغات متعددة الفرنسية والانجليزية والماليزية والانجنوسية فرصة طيبة اعزائي المشاهدين لان تحاور مع ضيفي وضيفكم الكريم العالم الجليل الأستاذ الدكتور حسين حسين الشحاتة الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف والاستشار في المعاملات المالية الشرعية في حديث ذي شجون عن دور الاقتصاد الإسلامي وهل هناك ما يعرف حقا بالاقتصاد الإسلامي وما قيمة هذا الاقتصاد في عالم سابق وهل العالم الان في عالمنا او عالمنا المعاصر في ظل الازمات المالية الطاحنة والترد الاوضاع وتراجع معدلات النمو وزيادة التدخم وكل هذه الامور بعون الله وقوته نستطيع ان نستنهض عزمه وعلمه ليقدم لنا الكثير ولكن اسمحوا لي في البداية ان ارحب بضيفي وضيفكم الاستاذ الدكتور حسين حسين الشحاتة اهلا بك دكتور اياكم وارك الله, الله فيكم يا سيدي انا سعيد بحضرتك وفي البداية بترحب بالقناة الحافظ على شاشتها وارجو في البداية ان تعطينا نبزة قصيرة كيف نشأتم في القرية او المدينة وكيف كانت بدايتكم مع القرآن الكريم وماذا قدم لك القرآن الكريم لتنهض وتبرع في هذه الحياة نعوذ بالله السماء العليم الشيطان العجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الذي امرنا ان نشكر من اجر النعمة على ايديهم لخدمة الاسلام والمسلمين قال ومن صمع إليكم جميلا تكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادع له امتسالا لحبيبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن أدعو الله أن يجزي قناة الحافظ خيرا وأن يجزي أخي رقب خيرا أقول له بارك الله فيك وتقبل الله منك صالح أعمالك واجعلك ذخرا للإسلام والمسلمين ويديم عليك الوطنية الصحيحة الخالصة الصادقة لمصرنا العزيزة أدعو الله أن يكثر من أمثالك وأنت والمسلمين يا رب العالمين ثم أقول اللهم اجعلني خير ما ظنون لي ما لا يعلمون لقد أثنيت علي كثيرا وهذا أقول... جزء لك بارك الله فيك عزبز. الحقيقه انني نشات مع القران منذ بدات احبه الله فدخلت الكتاب فحفظت القرآن وكان والدي اميا مزارعا ولكن كان متدينا بالفطره فجاءنا رجل صوفيا يحب أن يقرا القرآن ويحب ان يسمع, أن يسمع الدعاء تسمى دلائل الخيرات وهي الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولكن <تصفيق> <تصفيق> لكنه تركني يتيما منذ كان سني عشر سنوات ولكن ضرع عندي حب القرآن الله فوصلت مع القرآن وكان سبب تفوقي في اللغة العربية وتفوقي في المدرسة نعم. وصدق الله القائل واتقوا الله ويعلمكم الله وحبي في القرآن وطالت الأزمنة حتى أكرمني الله واسع لي في الرزق فأنشأت في البيت الذي تركه والدي لي مؤسسة للقرآن الله ازاي مؤسسة تحفظ الاطفال منذ سن سنتين ونص الله. الى سن المدرسة او المحهد القرآن الكريم لا. فسميتها مدرسة دار القرآن والحمد الله ما في ما بي من خير ومن سعة في الرزق الا بفضل هذه المؤسسة القرآني والحمد الله علمت اولادي القرآن وابن محمد الذكر الوحيد الحمد لله حفظ القرآن وهو دون الخامس عشر من عمره ويعم الناس الحمد لله في رمضان ببزء وهو طبيب أسنان فلما يحرم من القرآن بالرغم أن تخصصه وتخصص أخواته في قليات الطب وأقول وأقول لمن رزق بأولاد علموا أولادكم القرآن وإن أردتم أن تتركوا لهم ميراسا نعم. فأفضل ميراس نتركه لأولادنا نعم. فهو القرآن الكريم نعم. صدق الله إن هذا القرآن يهدي للذاته في أقوى نعم. وعندما تأثرت بالقرآن كل دراسات التجارية نعم. كنت أدرس العلوم التجارية المعاصرة وابحث عن اصولها في القرآن الكريمي وفي السنة النبوية وفي الطراث الاسلامي وكنت في رسالتي في الماجستير اضبت بزءا بدون وراء المشرف عن الرقابة الذاتية في القرآن كيف ان الرقابة الذاتية والتربية الروحية في الانسان افضل انواع الرقابه فمهما وضعت الدوله من قوانين وشددت في الرقابه لم تستطيع ان تحقق الرقابه الفع الفعاله نعم. ولكن الرقابه الفعاله المانعه للخطا الرقابه ذاتية. هي الرقابه الذاتيه نعم. التي دواعسها الانسان ذات القيم الايمانيه والاخلاقيه الموجوده في الانسان نعم واقول لأولي امرنا في مصر ان اردتم فعلا أن تحاربوا الفساد المستشري في مصر وأنتم تحترفون بهذا الفساد فعليكم أن تدرسوا في كل مراحل التعليم في الجامعات علوم القرآن وعلوم الأخلاق وكيف نستطيع أن نخرج شابا من أي جامعة عن كلية عنده قيم إيمانية وقيم أخلاقية يكون مواطنا صالحا يبقى اوجدنا الشاب الصالح والفتاة الصالحة ينزل الى المجتمع ليكون صالحا ولا يكون مفسدا اما مشكلتنا في مصر ليست مشكلة موارد ولا مشكلة مال ولكن مشكلة قيم مؤخلق اذا استطعنا فعلا ان نصلح المجتمع من ناحية القيم ومن الاخلاق فعلينا, فعلينا بالقرآن فعلينا و... بالقرآن وسنة رسول الله, بالإيمان صلى الله عليه بالايمان والايمان هو مصطر لجمع الاشداء وانت كنت تهمس في اذني على ان بعض المزاهب الغربية والعلمانية تهتم بالجودة وبالانضباط وبالالتزام فهذه هي مفاهمنا واخلاقنا التي ينبغي ان نكون عليها يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب من أحدكم إذا نعم. عمل عمل أن يقنه لو نطبقنا هذا الحديث النبوي في متاجرنا ومصانعنا وفي مؤسساتنا الرظيفية وفي كل حياتنا أن كل واحد يعرف إن إتقال العمل عبادة وإذا أردت أن يحبك يحبك الله ورسوله فعليك أن تقن العمل فأنك تحتسبه جودة العمل وتحسينه ليس عند رئيسك المواجه في الدنيا لكن تحتسبه عند الله عدم وهنا يبارك الله لك في رزقك وبارك لك في عمرك وبارك لك في اولادك وبارك لك في صحتك اما محق البركة نعم. يأتي بسبب عدم اتقان العمل نعم. وعدم الانضباط في العمل وعدم الانتظام في العمل طيب. ده و... عندما ذهبت الى انجلترا نعم حدثت بعد شوفت في انجلترا الفارق من انجلترا بدأت عدريس الدكتوراه هناك في انجلترا نعم واتم ب... بنظريجة جديدة في تخصصي مم. قالوا في ماذا هذا النظرية القديمة كانت تفصل الدين والاخلاق عن المعاملات نعم النظرية القديمة في الغرب نعم كانت تفصل القيم والاخلاق عن المعاملات نعم ويقولون business is business نعم الاعمال هي الاعمال ليس لها علاقه بالدين وليس لها علاقه بالاخلاق وياتي عالم كبير يقول لا لا يمكن فصل القيم والاخلاق عن المعامله عن المعاملات ووضع نظرية جديدة اسمها جود اكس جود بزنس يعني اخلاق حسنه تؤدي إلى معاملات حسنه, حسنة ف <تصفيق> فعند اتدبر ما قاله وجدت أن هذا هو أصل ديننا الله. وأصل أخلاقنا ولذلك عندما رجعت من إنجلترا بدأت أنقض في التراث الإسلامي في القرآن وفي السنة وفي النظم الإسلامية حتى نستخدم منها المتاهين والأسس والمبادئ والقواعد التي تضبط معاملتنا الإقصادية لتحقق الرفاهية الحقيقية نعم. من الناس بجانب الثواف الاخيرة ان شاء الله نعم. شي جميل جدا نعايز في ظل الازمات اللي بتعرض لها الناس في عالمنا الاسلامي ازمات مالية يتحدث بعض الناس مثلا حائلين الغرب والشرق ليست له علاقة متميزة بخالقه من ناحية العبادة هناك من يعبد الصليب ومن يأكل خنزير ولا يعرف طريقا حتى للكنائس يعني العالم الغربي أفلس في عالم القيم ولكنه برع علميا وفي المقابل عالمنا الإسلامي يتمسك بالسماء ويؤدي الصلوات ويذهب للحج ويحافظ على الصوم والزكاة ظاهره انه متعلق تعلق شديد بالله والله تعالى يقول ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض هنا يطور السؤال من بعض الناس اذا كنا نحن متعلقون بالسماء وهم متعلقون بغير السماء فما السر ان الله لم ينزل علينا البركة لم يطبق علينا هذه الاية ويحققها في واقعنا واحنا متقين وازاي الناس ذو الكفرة وفي نفس الوقت متقدمون علينا علميا واقتصاديا الى اخير ايه الفاصل هنا وعايزين نقول الناس هل الخلل عند الناس وهل الامان دا امان منقوص والعبودية لله عبودية غير كاملة ايه القضية والله احنا مقصرين في الشرائع واحنا بنؤدي فقط الشعائر وما بنقودش باسباب الحياة وسر تقدم الغرب بياخد باسباب فقط وبالعلم ايه المسألة عايزين توضيح من حضرتك كمتخصص وتستطيع ان تربط الامور ببعضها ربطا بسم الله الصلاة والسلام على سيننا رسول الله فضلتك بارك الله فيك فتح الله عليك أثرت مشكلة المشكلات لماذا تأخر المسلمون نعم وعندهم كتاب الله سنة الرسول نعم وعندهم الحضارة الإسلامية وتقدم الغرب العلماني وأخذ بالأسباب وتقدم أولاً دون مواريس في الكون نعم في اسباب يأكل بها الانسان سواء كان مسلما او غير مسلم نعم. هذه الاسباب تؤدي الى نتائج هم اخذوا بالاسباب واتقنوا الاخذ بالاسباب نعم. فحقق لهم مكاسب مغانب مدية نعم وحرموا من البركة المعنوية والتربية الروحية فهم عبدوا المال فاذا هم لا يشعرون بالسعادة اخذوا بجانب ما هو الاخذ بالاسباب لتحقيق مكاسم مادية واصبح هدفهم الاتبر تحقيق اقصى ربحية ممكنة تحقيق اقصى صروة ممكنة ايضا رفاهية جنوية ممكنة ولكن حرموا من شيء عظيم موجود عند المسلمين وهو الايمان وحلوته في قلوب الانسان والاستشعار بان لك رب ولك رسوله صلى الله عليه وسلم ولك غاية انك تعمل في الدنيا لاجل الاخرة هم يعملون الدنيا لاجل الدنيا ولكن المسلم يعمل للدنيا والاخر, والآخر. نعم. ولكن نأتي الى اسباب البركة نعم. واسباب التقدم في الاسلام هي ايه وهل المسلمون اخذ بهم اسباب التقدم وتحقيق البركة اولا الايمان والتقوى كما سنتك ذكر ولو ان اهل القرى امانوا والتقوى لاخذنا عن اي بركات من السنو والارض نعم التوكل على الله نعم وتطبيق شرع الله نعم وإتقان الأخذ بالأسباب نعم مهم نعم احنا كمسلمين الجيل المعاصر مش جيل صحابة رسول الله لأن جيل صحابة رسول الله أخذوا بكل هذه الأمور نعم وكانوا بارعين بالأخذ بالأسباب تحكموا الدنيا كلها احنا نعم تجدنا نؤمن ونتقل الله ولكن ليس إيمانا فعالا وليس التقوى حقيقية لأن الإيمان الفعال والتقوى الحقيقية والتوكل الصادق مع الله هيجعلك تتقن الأخذ بالأسباب فإتقان الأخذ بالأسباب هو نتيجة قيم إيمانية وأخلاقية وسلوكية وتعيشه معية الله عز وجل إذن المسلم عليه بجانب الجوانب المعنوية وهي التقوى والصلاح والتوكل عليه أن يتقن الأخذ بالأسباب نعم. إن السماء لا تمطل ذهبا ولا, ولا. فض ذاتي لحديث لرسول الله لو تتوكلون على الله حق توكله لردقهم كما يرزق الطير تغدوا تغدوا يعني حركة تغدوا خماصا وتروح بتوكله لو رحت لأطول آية في الدعاء في القرآن في سورة آل عمران نعم. هذه الآية أخرها ربنا قال لهم إيه إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكرنا وغنز من ذكرنا وغنز بعدما قال ربنا سمعنا مناديا ننادي الإيمان الأمين ورب وربكم فهمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا دفنا ربنا وآتنا مواتنا على ولا تخزن اي يوم القمر انك لا, لا تخلف بس جاء لهم ربهم اني, أني لا اضيع عملا اذا ذكرين او انثى آه. بعضكم البعض بعض. اذا المساله ليست ايمان وتقوى فقط نعم. وتوكل لا بد في عمل نعم. وعمل متقن, متقن اللي بيسموه الان الجو ده نعم ان الله يحب احدكم إذا عمل عملا ايه انثى ولذكع في عالمنا المعاصر نعم يأتي السبب المتأخر ان احنا تنأخرنا عن الغرب ان الغرب اخذ بالاسباب واتقنها وأخ... وهي هنا هو عيس الكون ولكننا احنا لا نأخذ بالاسباب ونتقنها نعم. ودلو على ذلك ديك مسألة بسيطة صحيح. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة احد السنوات كان في قحط المنع من أصلح أرضا بوارا فهي له, له. حال مشكلة فن يدفع الناس للعمل فبلا يشتغلهم فقالهم شو صلوا وصوم لا من أصلح أرضا بوارا, بواراً فهي, فهي له والله تعالى يقول والذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيه ماذا ويقارف والسين والتا قبل استعمركم تفيد الطلب وكأن الله خلقنا لعباداتي ثم لعمارة هذه الأرض إذن إحنا قصور عمل, عمل مشروع نعم. مشروع ارض فاضيه عاوزين نستصلحها وعاوزين عشان نطلع منها طعام ناكل منه نعم. أخذ اخذ حتى اسباب معاصره نعم النقطه الثالثه مسؤوليتها من اسباب النهضه والبركه هناك عندهم قوانين يحترمونها نعم. في الغرب نعم. عندهم قوانين عندهم لوائح عندهم نظم يحترمونها نعم احنا عندنا الشريعة ربنا يقولوا ان لو استقاموا على الطريقة يلأسقيناكم مع الغدق هل احنا فعلا طبقنا شرع الله تطبيقا سليما في حياتنا حتى حتى يكون في عائد نعم. حقيقي احنا لا نطبق شرع لأسف يعني لأفصد قواعد شرع الله في في المعاملات نعم تحريم الغش تحريم الرشوه نعم. تحريم التطفيف في الكيل والميزان تحريم الت... ال... الاسراف نعم والتبذير نعم تحريم النجس وهو الهيصه والزمبليطه نعم. نعم تحريم الكسب الحرام الخبيث نعم. تجارة الخمور دي كلها هي الاسلام حرمها والقمار لان دي اسباب التخلف الاقتصادي اعلى الاسف هي مستشرية في البلاد الاسلامية اكتر من البلاد نعم. الغربية نعم. وللكن أخو... اقول لك ان الغرب وغيرهم اتقنوا الاخذ بالاسباب التزموا بالاخلاق فعالية فتقدمه أما إحنا الأسف الشديد عندنا كتاب الله وسنة ولكن لم نطبقهما تطبيقا حقيقيا فعليا في حياتنا يعني إجمالا كما قال بعض الأولى <تصفيق> أن العطاء الذي منحه الغرب والشرق هو عطاء ربوبية أن الله سبحانه وتعالى تعهد على نفسه أن كل من أخذ بالأسباب في هذه الحياة يرزق فالذي يتفوق في الاخذ بالاسباب ويطقنها اتقانا جيدا متميزا يأخذ هذا العطاء فاحنا للأسف لم نطقن هذا ولم نأخذ بالاسباب ولم نتفوق في العلم كما فعل غيرنا فهذا العطاء خاص بهم ونحن مفلسون فيه فتأخر عطاء الله عننا في هذا الجانب لان الله ليس بظلق للعبيد وفي نفس الوقت عطاء المقصود في, في الايات الكرآنية عطاء الولوهية حقيقة العبودية حقيقة العبادة فإحنا مفلسين أيضا في هذا للأسف الشديد فحرمنا هذا فحرمنا عطاء الألوهية فلا ينبغي أن, أن, أن نطالب بقول الله تعالى ولو أن أهل القرى أمان والطق الإيمان الحقيقي لم يتحقق الطق والحقيقية لم تتحقق فينا أو في عالمنا فالله لعدله حرمنا هذا العطاء فكان ينبغي علينا ان ننافس الغرب والشرق فما استطعنا ان ننافسه فتفوق علينا باعطاء الربوبيه وهي الـ الـ الـ لا وكمان اقدر بسبب ذنوبنا نعم بسبب ذنوبنا نقم العبوديه والالهيه وعبود محقت البركه محقت نعم, نعم يمحق الله الرزق ويرضى الصدقات, نعم الصدقات نعم اذا لابد ربنا لازم يعاقبنا لاننا لم ناخذ نعم بتعليماته ولذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يحرم الرزق نعم بسبب سبب غروبه بسبب, بسبب ذنب قد اقتربه ان العبد لا ليحرم... يحرم يحرم بسبب ذنب اقترب فبسبب نعم. الذنوب ربنا برضه حاقدنا بها ولكن نعم. اريد ان في كلام موذق مشرف يوجد في مصر وفي العالم الاسلامي هناك جلع اعمال بلا شك متميزين ومتفوقين اخذوا نعم بجانب القيم والاخلاق نعم. واتقان الاسباب نعم فتحقق لهم ايه تحقق لهم التفوق المادي نعم وبركه في الرزق نعم ده على المستوى الفردي موجود ولذلك اجما بيقول لي لماذا الاخ لجبل يلتزم بالصدق في معاملته لان ربنا امره نعم بيلتزم بالصدق اما الاوروبي يلتزم الصدق عشان الناس يتعامل معه اكثر في حقل شباب فهناك شتان فرق نعم. غايتك من التح... كرجو الاعمال تلتزم بالصدق والامنة فاعطا لله فاعطا لله ف... فيبارك نعم. الله لك نعم وهناك أم. من يلتزم لتحقيق مكاسب م مادية يبقى عنده بركة يبقى بيحرم نعم عنده زيادة, نعم. زيادة عنده, عنده زيادة بس بيحرم بقى, <تصفيق> بقى مهمه امه لما يحرم السعادة نعم. فحرم البركة نعم لما يبقى عنده أموال كثيرة جدا وهو ويفكر في الانتحار <تصفيق> ولا يستمتع بهذه الحياة لأنه <تصفيق> <فقد> من <الإيمان تصفيق> في العلاقة الأكبر والأقوى أن يكون بين الضمير العبدي وخالقي علاقة متينة دي اللي تخلينا مستقر وم... حتى الفقير ليس مؤمن أن يكون معه مال لكن في أنهم راضي النفس مطمئن البال ومعن ولا تأتيه امراض ربنا يبارك له في اولاده القضيه دي قضيه خطيره جدا ده ص نقطه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دخلها هديه هديه للمسلمين نعم. من بات امنا في سربه نعم معافى في, في بدنه عنده قوته يومه فقد حازت له الدنيا حز يعني ملك الدنيا كلها بس عنده ايه قوته ف... يومه قوته يومه اما حش امن نعم الامن المعنوي اين الامن المعنوي آه. ده لن يتحقق الا بالارتباط العبد بربه طبعا الذي يرتبط بربه ارتباطا وثيقا آه. هو الذي لا يفكر الا في قتل يوم لان عنده يقين آه. وعنده ثقة آه. وعنده حسن التوكل على الله سبحانه وتعلم ان الله لن يضيعه آه. وان الله رازقه ورازق ابنائه آه. وليخشى الذين لو ترفوا من خلفهم ذرية انضعافا خافوا عليهم فليتقوا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديد فيريتنا نيرى الكرآن لان نسعر كل الناس الكرآن دستور لكن عندما نهمل هذا الدستور نهمله ونبتعد عنه فتكون ده ال ال النتيجة والعالم النهاردة سيادتك بي بيصل الى الفائدة صف بعد الازمة المالية العالمية الاخيرة ومؤسسات كبيرة بتنهار في لحظة مؤسسات عقارية ومؤسسات اقتصادية اخرى وبيفكروا تفكير جدي ان يعيدوا اقتصادياتهم على اسس اسلامية الاساس واحد يمحق الله الربا ويربي الصدقات وكما يقول العلماء كل قرد جر نفعا فهو ربا فالرسول الله الله عليه وسلم النفع اللي هو ايه اللي هو فبيصل بالفائده الى صفر هل احنا دكتور نصيحه حضرتك تجاربك عالمنا الاسلامي المتردي اقتصاديا او متاخر اقتصاديا الذي يعتمد على غيره في ادق امور حياته حق السلاح الذي ندافع به عن وجودنا لا نصنعه السيارات الملابس كل شيء وكبلت الأمة الإسلامية بكثير من الديون التي أرهقتها وأرهقت شعوبها اقترضوها من الغرب إما في شكل قروض وسعة الأجل أو قصيرة الأجل إلى آخرين هل العالم الإسلامي ده بما عليه من قروض ومن مشاكل اقتصادية ومن تخلف اا اا اقتصادي ومن تفاقم وتزايد مستمر في النسب التضخم ومن تراجع في معدلات النمو هل عالمنا الإسلامي يستطيع أن يوقف التعامل بالربة ويصل بالفائدة إلى صف ويقيم اقتصاديات إسلامية فيستطيع أن ينهر أم أن هناك عقبات ومشكلات ستعترضوا لو بدأ يطبق الاقتصاديات الإسلامية أو النظرات الإسلامية ده سؤال حضرت توضحنا لان هدخل منه على تساؤل اخر <تصفيق> تقسم الدول الاسلامية الى مجموعتين نعم. دول اسلامية غنية لديها فائض نقضي تدعه في بنوك الصهاينة نعم. وبنوك المعتدين نعم. ولا يستطيعون التصرف في هذه الاموال فإذا الدول الإسلامية الغنية ذات الفوائد النقدية أصبحت خيرتها في يد أعداء المسلمين نعم. وأصبح أعداء المسلمين يسيطرون بكل صدق على الفوائد النقدية للدول الإسلامية نعم. ودول إسلامية أخرى فقيرة تذهب وتقترض نفس الأموال دي اموال المسلمين الموجودة في بنوك امريكا واوروبا نعم باسعار فائدة عالية نعم وبشروط ضاهمة اذا دول غنية تودع اموالها بنظام الفائدة ربوية وبنوك اسلامية تقترض من بنوك الشرق والغرب بسعر فائدة اعلى من السعر نعم ولذلك أصبحت خيرات الأمة الإسلامية في يدي غير المسلمين نعم وهذا تناقض مع قول الله إن هذه أمتكم أمة واحدة وأولي وأول الأرحام بعضهم أولى, أولى ببعض بعض. نعم وعطصموا بحبل الله جميعا ولد وفرقهم نعم من رجال الستاني الدول الإسلامية لديها الأرض نعم. ولديها الماء ولديها الطاقة نعم. ولديها العنصر البشري نعم. المؤمن الصالح نعم. ولديها العقول المهاجرة نعم صحيح نعم فلو واسبق ذلك كل لديه العقيدة الصحيحة التي طرفته نعم. برب الأرض والسماء نعم. فإذا لأن عندنا مقاومات التقدم والتفوق نعم عندنا الأرض نعم عندنا البحار والانهار عندنا الطاقه نعم عندنا المال النقدي عندنا البشره وعندنا العنصر البشري اللي المهاجر فاذا احنا عندنا مكونات التنميه والتقدم ولكن ينقصنا الاخوه والحب والتعاون والتنسيق واستشعار اننا ننتمي الى رب واحد وإلى عقيدة واحدة نعم. وإلى شريعة واحدة نعم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة بنى المسجد وأقام, نعم. ميثاق نعم. وأقام ميثاق الأخوة وأقام ميثاق الأخوة وبنى السوق, السوق. <تصفيق> نعم فلسفة عظيمة عمل ثلاث حكايات وعيسية علاقة بالله المسجد نعم. علاقة بالله وبناء الم... المجتمع ال... المتآخي نعم. وبنى السوق وقال لهم هذه سوقكم نعم. سوق المسلمين نعم. لا تتحجروا فيها نعم. ولا يفرضوا عليها خراج نعم. يعني ما تفضوش عليها غضرايب ولا جمارك ولا حياة بهذا المفهوم استطاع رجال الاعبال المسلمين ان ينشروا الاسلام في الدول شرق اسيا وفي افريقيا وفي برطغال وفي اسفل بدون اي جيوش, جيوش اذا احنا كمسلمين لا ينقصنا من مقاومات التنمية الا ان نتاخر ونتعاون ونتحب ونطبق شرع الله كيف نطبق شرع الله احسب معي نقدر زكاة المال على اموال الدول الاسلامية الغنية الموجودة في اوروبا وامريكا نعم الظاهر لنا بيقولون اكثر من الف مليار دولار الاموال النقدية الظاهرة الموجودة في بنوك لا. لو حسبنا عليها الزكاة اثنين نعم هيبقى كم مليار مقدار الزكاة على مستوى الامة الاسلامية نعم لو انفق هذا المشروع اكثر من التنمويه في الدول الاسلاميه الفقيره ما احتجنا الى رغيث خبز من الخارج تخيل لو انا حطيت في السودان هتعمل حوالي 27 28 مليار ده سنويا 2.5% سنويا من هذا الرقم لو انا هتعلن 1000 مليار 10% من هذا الرقم لو اخذته مصطفى ارض في السودان لا تكفي السودان عشان نعمل به مصانع في دول صناعيه اخرى اذا هي المشكله يا اخي احنا عندنا مقومات التنميه ولكن ليس عندنا والاراده ليس عندنا اراده نعم الاداره موجوده والعقل المصري العقل العربي الاسلامي موجود اه, آه. اذا احنا بنقول احنا عندنا الخير كله نعم. ولكن احنا لم نطبق شرع الله عشان نستخدم هذا الرقاية وده يأخذنا بقى للسؤال التالي او التساؤل التالي لان انا شفت في بعض البرامج الحوارا بين شخص يمثل اتجاها واخر يمثل اتجاها وثالث يمثل اتجاها اسلامي وان كان لم يعجبني حقيقة رد الـ الـ الاخ الذي كان يمثل الاتجاها الاسلامي لانه لم يستطع أن يقدم رؤية واضحة عندما سأله مقدم البرنامج قال له بيتهموكوا أنكم عندكوش برنامج سياسي متكامل خاصة في الرؤية الاقتصادية فهل عندكم برنامج اقتصادي تنهضوا بيبي الأمة وتقدروا تقدموني العالم فأنا عايز لحضرتك هل احنا لدينا برنامج اقتصادي نقدر ندونه ندونه في عجالة أنا أعلم ان هذا يحتاج طبعا إلى مجلدات وإلى وقت طويل جدا جدا جدا لكن عايز حركة تفكر في هذا إلى أن نتلقى الاتصالا من أحد الأخ صلاح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخ صلاح تفضل والله أنا مواجه بحضوطك الصدرية الديندفان والباغي الله يخليك كنت اتمنى اتكلم مع حضرتك وبرحب بالوجه المنير الجميل جدا ده اللي كرامته ظاهره الله بارك فيك يا ضيفك العزيز الله يخليك يا سيدي الله يخليك انا بتكلم حضرتك في النقطه بتاعه ليه الغرض بتقدم علينا و وفتره قاعده في كده لحضرتك حاجه صغيره جدا اتفضل دايما اصحاب الضلاله اصحاب ايه هم مخلصون لضلالتهم اصحاب الضلال يعني هم اه اه نعم مقترفون لضلالاتهم بالفلسفه دي يعرفون انهم مستهدفون فاخذون حذرهم وينصون للشق المادي نعم المسلمين المؤمنين للاسف اخذوا الشق الروحي بيناموا وعارفين ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي حارسهم وبيتسكعوا وعارفين ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي رازقهم مع اني الدينذر كده نعم الدين ادانا مثل ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرهكم والشيفه يمكن يفتحها نعم فيها لم تغن عن من الله شيء الادب وضع عليكم كدا الأرب. كدا يعني الشاعر قال وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ, تؤخذ الدنيا غلابا ومستعصى على قوم من إذا الاقدام كان لهم ركاب نعم ازدواجيه التطبيق عندنا بين المنهج العلماني الصرف وال والفكر الدين الصرف احنا مش عارفين انهي الاتجاه نعم احنا فين اه وللاسف كل المفكرين حتى الان لم يصغروا لنا فكر اقتصادي اسلامي خالص نعم ممكن يطبق اه مفيش حزب اتبناه نعم ليه ليه ليه مفيش حزب يقوم عليه يقوم على الاقتصاد الاسلامي الخاص نعم ليه مش عيب نعم طيب انا بشكرك يا اخ صلاح على هذه المداخله القيمه لكن عزه الله أحرك إذا كان البعض يتصور أنه في معية الله فينام ولا يعمل فيرزق فهذا من سوء التوكل لأن من حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى أن نأخذ بالأسباب فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلم من ربه علم اليقين أن الله قال له والله يعصمك من يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والله أمره بالهجرة ومع ذلك أخذ بالأسباب اختار الصديق أبا بكر عليه رضوان الله أن يكون رفيق له في رحلات وعلي ابن أبي طالب ينام في فراشه وعامر ابن فهيرة وعبد الله ابن أبي بكر يأتون له بالأخبار والسيدة أسماء تاتب الطعام أخذ بالأسباب فالأخذ بالأسباب ومن أص... أص... من أصول التوكل على الله سبحانه وتعالى ولنا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً عرفنا عل... وعلمنا أن السماء لا تمتر ذاباً ولا فضة فم... والله تعالى يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقيه وإليه النصر الماشر حركة العمل ولنا أن نعود بالذاكرة إلى الوراء عندما ندرس رحلة الهجرة التفضل أستاذي وعلم الكبير الأستاذ ال ال الدكتور حسين متحدثا عن الحركة وأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة بنى المسجد ليقيم علاقة بين ضمير العبد ورب علاقة إيمان يعني عشان يؤر سلام اليوم الأول يا مهاجرين يا فقراء يا تعبنين يا مستهدين يا مستضعفين يا مقهورين اتركوا هذا كله وارتبطوا منذ اللحظة الأولى برب السماوات والأرض لأن ده الارتباط الحقيقي ثم قام بعملية الإخاء بين المهاجرين والأنصار ثم بنى السوق وده كان فكر اقتصادي عالي جدا لنا أن نعلم هنا أن الإخاء أفرز لنا سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف كان فقيرا وسعد بن الربيع كان غنيا القصة طويلة القرعة وقعد بينهما فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف أخي في الله مالي كثير اشتر مالي نصين يكفيك النص وانا النص وخذ احدى داري وليا زوجتان اختر احدهم اطلقها لك حتى تفي عدتها فتتزوج امام هذا الاثار كان لك شخص يريد ان يعمل يريد ان يثبت ذاته يريد ان يكسب بكد اليمين وعرق الجبيل هو عبد الرحمن ابن عوف قال اه بارك الله لك في مارك وفي دارك وفي زوجت انما انا امرئ امرئ فدلوني على السوق شوف راح السوق اول اجر اكتسبه عبد الرحمن ابن عود هذا الملط المليار دير اول اجر اخذه حصل على عقال بعير حبل الاجر بتاعه كان حبل فلما اخذ الحبل حبل مع حبل محدش عيره محدش قاله انت كنت بشتغل عبد في السوق او اجير عند فنان او اول اجر اخذته حبل حتة عبل كده بجره بالجمل او ناقة حبل على حبل ثم أصبح تاجرا كبيرا ثم يقال أن عبد الرحمن بن عوف الذي قدم الأموال لنصرة جيش الموحدين أو جيوش الموحدين وعطى للفقراء والمساكين مات وقطع ما ورثه يعني ترك غاما قطع بالفؤوس من كسرته هذا الذي ينبغي علينا أن نعرفه وأن نتعلمه وأن نقف أمامه طويلا العمل ثم العمل ويسبق ذلك كله التربية العقائدية التربية على التوحيد أن يعلم الناس المفهوم الحقيقي لقوله تعالى واعلم أنه لا إله إلا الله أي أنه لا معبود بحق إلا الله فإحنا أم تدعو للعمل أم لا تدعو للتكاسر أم تدعو للأخذ بالأسباب ديننا قرآننا سنتنا تعلمنا ذلك ونسمعنا اتصال اخر الاخت ام عامر من الاردن السلام عليكم ورحمه الله الاخت معامر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الله يخليك يا دكتور الله في وجهك الكريم شاء الله لا قوه الله, الله وجهه بنور الايمان ما الله اللهم امين اقول يعني دكتور انا اؤيد ايضا الشيخ حيث بدا وهو تربيه الإنسان على مراقبه الله نعم فالله سبحانه وتعالى يقول وقول اعملوا فسيرى الله عملكم الرسول والمؤمنون لو وضعنا هذه الايه نصب اعيننا لكان العمل مامورين به ولكانت رقبه الله في أثناء عملنا نعم ثم يد الله مع الجماعه الله نعم. سبحانه وتعالى يقول اياك نعبد واياك نستعين نعم مع الجماعه والاستعامة يعني سبحان الله عيد الله مع الجماعة وأيضا ولو أن أهل الكرة آمنوا واستقوا أهل الكرة أيضا فيها روح الجماعة في العمل لا. آمنوا واستقوا فتحنا عليه بركات المسماء والله كيف يفتح الله علينا بركات من والأرض وأننا إننا أن يحقق التقوى كما قال الشيخ الصادم ثم الله سبحانه وتعالى يقول في سورة أعلى عمران لا يهر لنك تقلب الذين تفروا في البلاد نتاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد نعم. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تزري من تحتها الأدهار خالدي, خالدي نفس نعم. إلى آخر الآية يعني وجزاكم الله خيرا وجزاك خير جزاء بأشكر أخت أم عامر من الأردن على هذه المداخلة القيمة والمتميزة وأضو الله أن ينفعك بما قلت وأعود إلى أستاذي وضيف الكريم الدكتور حسين لنوك احنا قدرين نعمل نقدم برنامج اقتصادي للأمة وننهر بالعالم اللي بينهاره و... وبتشغاله الحروب وال... والصراع الناووي إلى آخره بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم جل عملنا هذا صالحا ولوجيك خالصا نعم هذا دعاء في آخر صورة الكهف العمل الصالح هو الذي يلتزم بأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية نعم والعمل الخالص هو الذي نؤديه ابتغاء وجه الله عز وجل نعم دول قعدتين مهمين في برنامجنا الاقتصادي هل هناك فعلا برنامج الاقتصادي إسلامي؟ الناس يسألون هل فيه اقتصاد إسلامي؟ نعم الاقتصاد الإسلامي ببساطة هي إدارة المعاملات الاقتصادية أفكا لأحكام الشريعة الإسلامية والإقصال الإسلامي يجمع بين الأصالة والمعاصرة الأصالة معناها ثبات القواعد الفقهية الأصيلة تلتزم به قواعد ثابتة كلية والمعاصرة أننا نأخذ بأساليب التقنية الحديثة في إدارة المشروعات الإقصالية إذن أنا كمسلم عندي مشروع التزم بالثوابط الشرعية وأخذ بأحد الأساليب التقنية الحديثة نعم. دي أساسيات في الأساسيات صدنا الإسلامي يتمعه بين القيم والأسباب نعم. جانب القيم ده مهم عشان يحفزك ويدفعك للعمل والأسباب ان أنت تأخذ بالأسباب الحقيقية عشان تبقى خذت بالاسباب اللي اخذها بها غير المسلم نعم هل فعلا عندنا برنامج اقتصادي اسلامي احنا عندنا برنامج اقتصادي تنوي يلتزم باحكام الشريعة الاسلامية ويأخذ بالمعاصرة اول حاجة اعطاء العامل الحرية والامن لينطلق ويعمل لأن ويبدأ ويبدأ لان اليد التي ترتعش لا. لا تنزج لا. هل حققنا الامن والامان للعالم للعامل في العالم العرب الاسلامي اذا اول حاجة انا عاوز اقول يا عامل اعطيك كفايتك وحقق لك الامن المعنى والامن النادي هيبدأ وينتج لا. اتنين مالي هذا هذا المال لا بد ان اؤمنه من التاميم والتمصير والرشوه والاتى اموال الناس بالباطل احقق الامن للمال حتى لا يهرب من البلاد العربية الى غير البلاد العربية نعم وان اتعامل بالمال بنظام يسمى نظام المشاركه وليس بنظام الربا نعم. والاخت تحدثتني من اساليب التنميه في الاسلام هي نظام المشاركه نعم. انظر إلى الحديث القدسي الذي يقول فيه رب العزة أنا, أنا ثالث الشريكيني ما لم يكن أحدهم الآخر كيف يدخل الله معنا شريكا بالبركة نعم. وبالهداية وبالتوفيق إذن حققت الأمن والأمان والانطلاق للعامل حققت الأمن والأمان والانطلاق للمان بقي عندي الموارد هذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسن استغلال الموارد وعدم الاصغاف فيها حتى ولو كنت على مهر جار حتى لو كنت مهر لا تسرف اذا احنا عندنا الموارد دي لهما في السماوات وما هنقض وما بينهما وما تحت الصلاة هل احنا فعلا عندنا خطة لاستغلال الموارد اللي ربنا الدهنة اذا حسن استغلال الموارد وعدم تبديدها نعم. بما فيها الانوار الغير المستغلة كثيرة اذا انا المقوم التالت ان انا اطبق زكاة المال لان زكاة المال هي الرقل الاصيل للاقصاد الاسلامي ولحماية المال زال ولحماية لان البلق القوة شرائية على الغني. بلق القوة شرائية نعم. من يد الغني نعم. الى يد قوة شراقية متضاعفة في يد الفقير فمحول الفقير إلى قوة إنتاجية في المستقبل لتعصيل الزكاة ونذكر ما حدث في عهد عمر بن العديد لا. عندما فاضط أموال الزكاة وأمر المنادي أن ينادي أين الناكحون أين الغارمون بفضل زكاة المال ما استطيع أن نحق نحل العديد من المشاكل مشكلة البطالة مشكلة العلوسة مشكلة الاستراد من الخارج مشكلة الموارد المعطلة لأننا نستطيع أن نأكل زكاة المال ما يمكننا من هذا ايضا بعد ذكاة المال عندنا حاجة عظيمة جدا اسمها الصدقات سأسوء الى رسول الله, صلى الله عليه وسلم. افي المال حق غير الزكاة يا رسول الله نعم. قال لعم. نعم الصدقات نعم. الصدقات التطوعية والصدقات الجارية ونظام الوقف لو احنا لما جمعنا الصدقات والوقف نستطيع أن نعمل تنمية اجتماعية نعم. تخفف من ميزانية الدولة نعم. يعني نقدر نشيل من ميزانية الدولة أكثر من 40% ونخد موارد هذه من الأغنيات, من من الأغنيات في صورة صدقات يبنى بقى المدارس آه. والمستشفات والمساعدات كل وال... هذه الأمور بهذا نعم. أيضا بجانب هذا أن إحنا يكون عندنا فقهة أولويات في أيوة. الإنتاج نعم. الضروريات نعم فالحاجيات نعم احنا ما عندناش في اي دولة عربية فقه اولويات ولا في الانتاج ولا في الاستهلاك ولا في الاستثمار ولا, في, نعم ولا في الانفاق ولا في الانفاق اذا احنا عندنا برنامجنا الاقتصاد الاسلامي يقوم على مبدأ توقع عادة اسمها فقه الايه الاولويات, الاولويات نعم ايضا عندنا مهم حاجة مهمة جدا ان احنا بنعمل المشروعات التي تنفع اكبر قدر من الفقراء نعم يعني لما اجي اعمل مشروع أبو السمين الذي يحتاج إلى المشروع هل رجال الأعمال الأغنياء اللي بيأكلوا من فرنسا أو ألمانيا وجلوا الملابس منك ولا أعمل مشروعات تخدم الطبقة الفقيرة إبقى أنا عندي معادلة في دراسات الجدوى بتاعي في المنظور الإسلامي إن أنا أعمل المشروع الذي يحتاج إليه أكبر قدر منكم من الفقر أيرى عندنا حاجة مهمة جدا <تصفيق> لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إيه اطلوب العلم لو في الصين نعم الحكمة تضل المؤمن اينما وجهه فهو حق في الناس فيه ان انا اخد بالاسباب بالاسباب من تقنيه حديث ولو كانت من عند عدو ولو كانت من عند عند مع الحفاظ ليه. على قضيه الولاء والبراء بجانب وعلى... وعلى الاصاله نعم وعلى الاصاله ليس هناك من حظر شرعي نعم ان انا اقيم اقيم علاقات اقتصاديه مصالح مرسلبه تدخل في المصالح المصالح اي دول المرسالة. في سبيل المنافع مش مع المحافظ زيادتك قلت الولاء نعم. للوطن والحب نعم. للوطن وايضا الولاء لله والاخلاص لله المشروع ده عاوز ايه عاوز ثروه في تعليم او بعيد النظر فيها ولذلك احنا في جامعه الازهر هذا ليس الكلام عندي ولكن شكلت لجنه في جامعه الازهر لتضع برنامج اقتصادي اسلامي وجه علماء وخبراء من الدول من روسيا واخذوا هذا البرنامج الاقتصادي ثم سال السؤال لفضيلتك سالته لما انت عندك البرنامج الاقتصادي ده ما بتطبقوش ليه ومتخلفين <تصفيق> ليه ما متخلفين على كل يا دكتور انا سعيت بحضرتك الوقت ده همنا بسرعه ولم اشعر بال... بال... بال... بال... بالوقت مع حضرتك وده موضوع يطول يطول وان شاء الله لان عندي اسئله كثيرة جدا والسادر مشاهدين برده ده حقهم لعلنا نكرر اللقاءات مع حضرتك ونرتب ذلك ان كان لنا إن في العمر بقيه ان شاء الله لنتحدث في المشاكل الاقتصاديه لله وحياه الناس والربا والمعاملات شراء السيارات البيوت بالآجل وقضايا الربا كل ده نستكمله في حوارات قادمه ان شاء الله لكن قبل أن ان ان, أن اختم حلقتي مع حضرتك اسمح لي ان, ان اقدم لك شهاده تقدير عما قدمت في خلال 50 سنه من عمرك لهذا الدين ولهذا الاقتصاد الله وهي شهاده تقدير يعني قليله بارك الله فيك ولكنها يعني قيمه ومقدمه من الله يخليك نحن نحب العلماء ونحترمهم ونقبل أيديهم ورؤوسهم وديه مقدمة من السيد دكتور عاطف عبد الرشيد و... و... وعملين في قناة الحافظ ومقدم قناة الحافظ تتقدم بخلص شكرا التقدير السيد دكتور حسين حسين الشحاتة الأستاذ بجامعة الأزهر والخبير السشاري في المعاملات الملاوة الشرعية لما قدمه من جهد المتميز في خدمة الدعوة الإسلامية على مداري نصف قرن تقبل هذا التكريم من سيث منا و سعداء بحضرتك فضل الدكتور اتفضل اعزائي المشاهدين اخواتي المشاهدات مرت الحلقه سريعا مع ضيفي و الكريم الاستاذ الدكتور حسين حسين مشحاته الاستاذ بجامعة الاذهر والخبير الاستشاري في المعاملات الملاو الشرعية ولكن قبل ان اتي الى الكثير كان يقابلني واسألني ما موقفنا من مباراة حدث فيها ما حدث بين مصر والجزائر اقول لكم ان ما حدث امرا مرفوضا تماما من اخوة مسلمين يعتدوا على اخوة مسلمين اخرين او اخوة عرب يعتدوا على عرب وهذا يحرق علم هذا وهذا يحرق علم ذاك هذا إفلاس إفلاس في القيم إفلاس في كل شيء أمة تحتاج إلى تربية ينبغي علينا جميعا أن نحرق علما واحدا هو العلم الصهيوني هذا العلم الذي يرفعه كيان غاصب محتل يريد أن يقضي على كل ما تبقى لنا لكن في النهاية س, س سنعود أو سيعود الشعب الجزائري إلى آآ آآ التاريخ ويقرأ ويعرف قيمة مصر وقيمة الشعب المصري ولكن علينا نحن المصريين أن نترفع عن هذا كله لأن الشيطان نزغ بيننا وبينهم وذلك فعل الشيطان وعلينا أن ننشغل بما هو أهم وبما هو أكثر وأشكركم أعزائي المشاهدين أخواتي المشاهدات على حسن مشاهدتكم وإلى أن نلتقي بكم في الجمعة المكبلة إن شاء الله تعالى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة Ketab Allah Ketab Allah Hagernaam Hagernaam